أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأسنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني ولكنني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأوُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا ذَلِلُوهُ مَسْتَعْجَلٌ بِهِ رِحْنٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَادُونَ مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من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 بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون